فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقِفَ لَهُمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَافِلِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ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 قال أحضني إلى يوم يبعثون قال إنك من المضرين قال فبما أقيتني لا أقعدن لهم صرافك المستفيب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 وَإِذْ وَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مِمَّا يُبْدِي لَهُمَا مَا وُرِّيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ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 Kemala badekum taudul, fariqan heda w fariqan hakq عليهم alzallah. Innuh mutqadu al shayatin awliya' amdunillahi, wyaqzabul annuh muhtadul. Ya خذوا زينتكم عند كل مسجد وخلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق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 الذين اتقذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون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 قَالَ لَقَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَن تُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سلطان.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 تَتَّخِذُونَ مِنْ سُّهُولِهَا قُسُورًا وَتَنْحِثُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ الضَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 بَل اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَجِئْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا قَوْمَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ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 أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مَوْعِدًا وَنُقَبِّلُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَىٰ نُخَرُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا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 وقُلْ كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الْمُفْسِدِينَ أَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَلَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ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 قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض للله يورثها من يشاء من عباده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 قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفرني ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون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 وَقَالَ فَمِن بَعْدِهِم قَلْفٌ وَارِثُ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ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 Walaukum tahu ilmu ilmu gaib, lestakthar tu mina al-qair, wama masniy al-sou. Inana illa nazaru wabshiru lqomu yuminu. Huwa al-ladhi khalqakum نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوة الله ربهما لإن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فَلَمَّا آتَاهُ مَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ كَمَا آتَاهُ مَا آثَاهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ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 وَتَرَاهمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ أُذِلَّ فَأَمُنْ بِالْعُنْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنْذِرُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَذَرُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ